القارئ والمبتهر والمنشد الإذاعي الكبير الشيخ علي حسين والذي تمه إلى هذه القارية طيب اللغة جزا الله خير وكرر كل من عائلين مقدمًا خالص العداء وأشكر فضيلة القارئ الشيخ محمد علي سليم وولد الشيخ إبراهيم سليم كما أرحب بمن أتوا إلينا من محافظة الصديق العزيز الحاج والأستاذ علي الحراش. كما اشهر رمضان المحقيقي والشيخ عبد الحميد فسيوني والدكتور محمد طنطاوي والشيخ إبراهيم أحمد عبد العيد والعديد من السيدة قراء والأستاذ نبيل الأليان نرحب بكم جميعا فالأستاذ مدحة أحمد عمودة محب من الجميع ونسأل الله تبارك وتعالى ان يلحق والد والده المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعلى علي وفي درجات الجنة يا رب العالمين الآن نسعد مع من أتى إلينا من محافظة الفيوم الذي سيقرأ فجر الثلاثاء القادم القارئ الشيخ قاها النعمان علم بانه على مشارف القرية الشيخ محمد علي الطاروك وفي الحادية عشرة سيأتي الينا سيصل الى هذا المكان فضيلة القارئ الاذاع الكبير الشيخ محمود محمد الخش نحن نتابعهم بالتليفون فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني ونشكر الوفد المرافق لفضيلاته ورحب الحاج عبدالله الزناتي والسيد احمد العيسى والسيد محمود صلاح والشيخ هاني عبد الحافظ والسيد محمود الفار كل الناس اللي باتوا وقتوا معنا في الهال الطيبة دي بنرحب نرحب الشيخ دير شتايت شتايت انا بح بحيي سي الشيخ, الشيخ, الشيخ سيد شندي ليه لان الشيخ سيد شندي على بل ما الشيخ طه يطلع التخطبة الشيخ سيد شندي له عبارات كلاجد. جميلة كده يعني حينما يفرع القارئ ويتجنى المولى الكريم عليه نجد الشيخ سيد يقول اذاع وعي فعلا هي اذاع وعي وارحب بالعالم الاعلامي الكبير استاذنا الاستاذ علي بصعودي صهري استاذ محمد جمع والاستاذ سلامه رشدي والزميل علي من البق اللي كان معانا العصر وارحب بكم جميعا حضرات الليلة مفتوحه هي لكم لكن نقدم آ آ آ الزملاء او القراء الذين اتونا من بعد المسافة نقدمهم اولا وإذا حصل هناك من, من عجز فسنقدم أهالي أو أهالينا أو أخوالينا الذين معنا, معنا وأشكر و... الشيخ أحمد إسماعيل الذي فتح المجال, أحمد المجال و... و... و... و... وبعد الشيخ صارو... الشيخ طارق نعماني دمسعت مع الشيخ عبداللطيف وهدان همسة من فضيلة الشيخ عبد عبداللطيف وهدان لمدخين السجائر نرجو أنهم يفتعدوا عن التعامل شكرا او من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن Allah فَرَأَى الَّذِي كَبَرَ فِي One well, hour. نعم نعم كمان كلم <تصفيق> طلع الضي نعم يا عجوز نعم طلع الضي با كلا زنتهم ما يقولون عنهم دل. ترى نورنا ونورنا من دون الله آلهة کل لم تر أننا فلا انت وكل فلا يوم حلو يا قول عل نشفا عليك عليك عليك عليك في تنزل ما والله ما ينزل لا لا يا الله ما عليك معادل. عليه وسلم So many. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> تنظر من دور الرحمن العزة وقالوا وقالوا اتغذر رعمان لقد جئتم <تصفيق> شيئاً من I'm We're إنما يا هل تؤذ منهم من نعم, نعم. صلى الله عليه وسلم السلام مم. زكى حوز أو, أو تسمع أو. لهم مردنا؟ نعم. نعم. نعم خش على طاقه خش <تصفيق> آه و ان لم لما عند الجواب ما حد يا اخي مهد وان نما الله الله الله صلوا عليه. الحمد لله. الحمد لله. هل تحص منهم, منهم من هل منهم من او تسمع لهم له وكما هلت ما قبل و يوم من فاونت تحسير من لن تام وبلون من اه ابراهيم کنید yeah, که yeah. yeah. عجوز والله عجوز يا سلام نعم الا ان كل واللي يا حبيبي يا حبيبي يا استاذ السيد الرئيس اذاعه منسجل ازاي دخلت لا لا انتم من افق